اللهم صل وسلم على رسول الله وقرءان قرءان اذكر لي عن امر ان امي بولاد علي الشفئين المؤمنين ان كان الحساب ابعثها الى عاده الشفئين المؤمنين التي فيها الفوز في صدق الذين حيث عن, عن, عن, عن, عن, عن صلاتك ف الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مما بعد فقد شرع الإمام مارك رحمه الله تعالى في بيان مسائل هذا الباب من الفقه العظيم وهو بواب الحيظ فبوب باب طغري الحائظ وذكر فيه الحديث عن عائشة رضي الله عنها والمقصود بحيث هذه او المقصود من هذه الترجمة أعني قول الإمام مالك طهر الحائض المقصود منه كيف يعلم أو كيف يعلم الطهارة من الحيض وانقضائه كيف يعلم الطهارة من الحيض وانقضائه وما علامة على ذلك أو ما العلامة على ذلك فذكر فيه حديث يحيى ابن يحيى عن مالك أو ذكر حديثه عن علقمة ابن أبي علقمة وهو بلال اعني ابا علقمه هو بلال المدني ويقال له أيضا علقمه ابن ابن امي أم علقمه وهو ثقه روى له الجماعه توفي سنه 30 و100 عن امه وامه وامه اسمه اسمها مرجانه امه اسمها مرجانه وهي مولاه عائشه ام المؤمنين بلا خلاف وهي مولاة عائشة ام المؤمنين بلا خلاف وثقها ابن حبان وذكر لها ابن حجر في تهذيبه عدة احاديث مولاة عائشة ام المؤمنين انها قالت كان النساء وقولها وقوله كان النساء تعني النساء الحائضات كان النساء تعني الحائضات والنساء جمع لا مفرد له من لفظه ومفرده امرأة وهو ليس من لفظ النساء فالنساء جمع لا مفرد له من لفظه قالت كان النساء يبعثنا إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة هكذا ضبطه وذبط بالدرجة وهذا الأول هو الصحيح فذلك بكسر الدال المشددة وفتح الراء ثم الجيم والدرجة جمع درج والمراد منه أنه وعاء أو خرقة توضع فيها أو يوضع فيها الكرسف والكرسف هو القطن الذي تتبين به النساء علامة طهرهن من عدمه بحيث تدخل المرأة هذا القطن في موضع الحيض فإن خرج ناشفا أو جافا فهذا علامة الطهر وإن خرج غير جاف لأن يكون فيه سفرة أو كدرة أو فيه دم فإنه يدل على عدم الطهر قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه السفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة وهذا هم السلف هم السلف من الرجال والنساء أنهم كانوا يولون الصلاة اهتماما عظيما كانوا لا يسألون إلا عن هذه العبادات لأنهم علموا وعرفوا وتيقنوا واعتقدوا أن الله جل وعلا إنما خلقهم ليعبدوه وعلى رأس هذه العبادة بعد التوحيد هي الصلاة لهذا كانوا يسألون عن الصلاة يسألون عن أوقاتها ويسألون عما يصلحها ويسألون عما يكملها ويسألون عما يبطلها فكنا النساء يبعثنا بهذا الشيء الذي لا ينبغي أن يطلع عليه غير صاحبه يبعثناه إلى عائشة أم المؤمنين باعتبارها أكثر أو أكبر الصحابة فقها في هذا الباب بمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلعنها عليه فتفتي لهن بوجوب الصلاة أو عدم جواز الصلاة أصلا فكنا يبعثن بهذا وهذا يدل على تعظيم الصلاة عندهن وكذلك الصحابة ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم لأن الدجال يمكث في الأرض أربعين يوماً قال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قال الصحابة وكيف نصلي يا رسول الله كان همهم الصلاة ما قالوش كيفاش يعني هذا اليوم الذي يصير كالسنة كيف تحبس الشمس يعني الكوكب هذا يتوقف وبعد الفلكيين ما قبلوش وهذا شيء يعني صعب تصوء لا ما عندهمش علاقة حدفهم رسول الله هو الصادق المصدق كيف يصير اليوم كالسنة الله تعالى قادر على كل شيء وهو الذي حبس الشمس لنبي من أنبيائه فهو قادر على أن يحبس الشمس في كبد السماء لمدة سنة وهذا ليس بمعجز لله جل وعلا بل هو القادر وهو المتصرف في هذا الكون وحده لا شريك له فكان الصحابة الشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهتمون بأمر الصلاة اهتماما عظيما ويدل له ما من الأثر الثاني الذي بعد هذا قال كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدارجة فيها الكرسف فيه السفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة يعني هل نصلي أو لا نصلي لأنه أشكل عليهن أن الحيض إنما يكون دمه أسود فاشكل عليهم هذه هل, هل هذه السفرة أو الكدرة من ضمن الحيض ام ليس من ضمن الحيض فكانت عائشه ورضي الله عنها تفتي في ما اذا كانت هناك سفرة او كدره في أيام الحيض تفتي بانه حيض وعلى هذا أكثر أهل العلم وعلى هذا اكثر اهل العلم حتى ادعى بعضهم او حتى ادعى بعضهم عفوا الاجماع على هذا الأمر فتقول لهن رضي الله عنها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء يعني لا تعجلن بالصلاة وأن كنا لستن على حيض حتى ترين القصة البيضاء ما هي القصة البيضاء القصة البيضاء قيل هو القطن الذي تدخله المرأة في موضع الحيض لتبين الطهر من عدمه وسمي بالقصة البيضاء تشبيها بالجس الجس تعرفوا الجس ها؟ نشرحه بالعربية تعنى البلاتر في عنا عربية خاصة احنا الجس بالعربية تعنى البلاتر فهذا معنى الجس فشبها القطن إذا خرج نقيا صافيا لبياضه ونصاعته شبه بالجس وقيل القصة البيضاء هو ماء أبيض هو ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقضاء الحيث ماء أبيض قيل لونه كلون الجس وقيل أنه أن لونه كلون اللعاب والواقع كما قال الإمام مالك سألنا النساء عن هذا الماء فهن يعرفنه وليس كل النساء ينزل معها القصة البيضاء فقد ترى بعض النساء الطهرى بنزول القصة البيضاء لأن الدمى ينزل ويتدرج في القتامة وفي قوة اللون والكثافة من اللون الأسود الثخين الثقيل إلى اللون الأحمر إلى السفرة ثم إلى الكدرة ثم يخرج أبيض ناصعا وهذا علامة الطهر وبعض أهل العلم عد هذا أقوى علامات الطهر وبعضهم رجح الجفاف أو الجفوف هو أقوى علامات الطهر عند الإمام مالك في عنه أن المرأة إذا كانت عادتها أن, ين... أن تنزل معها القصة البيضاء وهو الماء الأبيض فلم تره ورأة الجفاف عليها أن تنتظر القصة البيضاء ولا تطهر بالجفاف ورواية أنه يعتبر الجفاف أيضا طهرا والصحيح من مذهب أهل العلم أن المرأة إن رأت القصة البيضاء أو رأت الجفاف فكل ذلك علامة الطهر فكل ذلك علامه الطهر قالت لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهرا من الحيضة هذا الحديث اخرجه البخاري تعليقا في صحيحه هذا الحديث تضمن مسائل من مسائل أن السفرة والكدرة في أيام الحيض هو حيض ويشبه هذا أن يكون إجماعا كما قلت أن السفرة والكدرة في أيام الحيض تعتبر حيضا أما إن جاءت السفرة والكدرة بعد الطهر فإنها لا تعتبر حيضا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن أم عطيها رضي الله عنها قالت كنا لا نعد السفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ومفهومه أنهم, كنا أو أنهم كانوا يعدون السفرة والكدرة قبل الطهر حيضا ولم يعتبروه طهرا عندما نقول أو عندما يعني نسمع هذا الأثر هذا الحديث الذي في حكم المرفوع وهو حديث معطية كنا لا نعد السفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ليس معناه أن السفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر لا ينتقظ به الوضوء لا يفهم هذا من هذا الحديث وإنما يفهم منه أنهم كانوا لا يعدون السفرة والكدرة بعد الطهر حيضا هذا المقصود وإلا فالصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر ينتقض بها الوضوح وهو ما يسمى عند عامة الناس النساء أو عامة الناس بليفرت باش نشرحوها بالعربية التعنى وهي ليست عربية هذه هذه لغة إفرنجية غريبة عنها ولا بد أن نتعود على اللغة العربية وفصاحتها وأن نتدرب على تعلم هذه الكلمات حتى لا تصير غريبة علينا بل ينبغي أن نبذل جهدا حتى تصير الكلمات الأخرى هي الغريبة واضح إخواني إذن من مسائل هذا الحديث أن السفرة والكدرة بعد الطهري لا يكون حيضا ويشبه هذا أن يكون إجماعا كما ذكرت المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث ما زاد على أيام العادة واتصل بها ما زاد على أيام العادة واتصل بها وكان سفرة أو كدرة هل يكون حيضا معناه أن مرأة تحيظ ستة أيام أو سبعة أيام لكنها بعد انقضاء عدتها ولتكن سبعة أيام لم ترى الطهراء واتصل معه أو اتصلت معه السفرة والكدرة المسألة الأولى يا إخواني المرأة التي لها عادة هو تكون سبعة أيام بعد انقضاء الأيام السبعة رأت الطهر فاغتسلت بعدها رأت صفرة وكدرة في هذه الحالة لا تعتبر هذه الصفرة والكدرة حيضا بل هو من باب الاستحاضة تتوضأ لكل صلاة إذا استمر معها المسألة الثانية انقضت عدتها وهي الأيام السبع لكنها لم ترى الطهرة واتصل معها الصفرة والكدرة هل يعتبر هذا حيضا أم لا يعتبر هذا حيضا المسألة فيها قولان القول الأول أنه حيض أن اتصال الصفرة والكدرة بدم الحيض قبل الطهر يعتبر حيضا وهذا هو المشهور من مذهب الامام مالك او من قول الامام مالك عفوا هذا هو المشهور من قول الامام مالك والشافع وعليه اكثر اصحابه القول الثاني ان السفرة والكدرة واتصالهما بعد انقضاء مدة الحيض قبل الطهر لا يعتبر حيضا وهذه رواية عن الامام مالك وقال به الامام الثوري والاستخر من الشافعية أما عند الإمام أحمد فله وجه يخالف هذه الأوجه وهو أنه إذا جاء في المرة الأولى لا يعتبر يعني إذا رأت المرأة الصفرة والكدرة عند اتصالها بالحيذ قبل الطهر أو بعد انقضاء العدة قبل الطهر ورأت الصفرة والكدرة في أول مرة لا تعتبر به وإنما تعتبره إذا تكرر ثلاثا إذا تكرر عند الإمام أحمد وجود السفرة والكدرة بعد انقضاء مدة الحيض او عادة الحيض عند المرأة قبل الطهر ورأت السفرة والكدرة بعد كل حيض ثلاث مرات فإنها بعد ذلك تعتبره من ضمن الحيض فلا تصلي ولا تصوم وسائر الأحكام المتعلقة بالحيض حتى يزول عنها هذه السفرة والكدرة ما لم تجاوز أقصى مدة الحيض عنده وهي خمسة عشر يوما والصحيح يا إخواني ما هو الصحيح الصحيح هو أن السفرة والكدرة بعد انقضاء مدة الحيض لا يعتبر حيضا اذا كان عادة عند المرأة او اذا لم يكن عادة عند المرأة إذا لم يكن عادة عند المرأة أما إذا كان عادة فهذا دليل على اتصاله بدم الحيض فلا تصلي المرأة ولا تصوم ولا تفعل ما يمنع عن الحائض إلا بعد أن تصفو من حيضتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة بنت جحش أم كثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك أم قدر ما كانت تحبسك حيضتك وهذا الحديث في صحيح مسلم المسألة الثالثة المتصلة بهذا الحديث بماذا يحصل التمييز في الدماء لأننا الآن ندخل في الحيض الاستحاضة لأننا عندما نتكلم عن انقضاء مدة الحيض واستمراره بعد انقضاء مدة الحيض سواء كان دما أو كان صفرة أو كدرة إن هذا يدخلنا في باب التمييز بين الدماء فبماذا يحصل التمييز في الدماء يحصل التمييز بين الدماء بأربعة أشياء واحفظوها جيدا واحفظ نهائتها النسوات يحصل التمييز بين الدماء أعني دم الحيض من دم الاستحاضة يحصل بأربعة أشياء الشيئ الأول يعرف دم الحيض من دم الاستحاضة باللوم وذلك أن دم الحيض أسود قاتم ودم الاستحاضة أحمر الشيء الثاني الذي يعرف أو يميز به بين دم الحيض والاستحاضة الرقة فإن دم الحيض سخين غليظ فإن دم الحيض سخين غليظ ودم الاستحاضة رقيق أيضا من الأشياء التي يتبين بها دم الحيض من دم الاستحاضة الرائحة فإن دم الحيض منتن كريه ودم الاستحاضة غير منتن لماذا يا إخواني لأنه دم عرق دم عرق عادي وهو الذي يسمى بالعاذل لأن الاستحاضة هو دم يثعب من عرق من أسفل الرحم يقال له العاذل باللام وأما دم الحير فهو دم يثعب من عرق من قعر الرحم من جوف الرحم يقال له العاذر بالراء وسمي العاذر لأن الحائضة تعذر به عن عدم الصلاة والصوم فإذا من الأشياء التي يتميز بها دم الحيض من الاستحابة أن دم الحيض له رائحة منتنى كريهة وأما دم الاستحاضة فليست معه رائحة وإنما رائحته كسائر الدم الذي يخرج من الإنسان من الأشياء أو الشيء الرابع الذي يميز به بين دم الحيض ودم الاستحاضة أن دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر أن دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر لأنه تجمد في الرحم ثم انفجر وسال لأنه تجمد في الرحم ثم انفجر وسال أما دم الاستحاضة فإنه يتجمد بعد خروجه كسائر الدماء التي تخرج من الإنسان وقد بوّب الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث وذكره معلقا هو والذي بعده ذكره الإمام البخاري تحت باب باب إقبال الحيض وإدباره ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمر بن حزم عن عمته وعمته هذه قيل هي عمرة بنت حزم قيل هي عمرة بنت حزم وهي عمة جد عبد الله بن أبي بكر عندنا عبد الله بن أبو بكر جده هذه العمّة هي عمّة جده جد عبد الله بن أبي بكر وهي صحابية قديمة وهذا يشكل. إذا كانت هذه المرأة صحابية قديمة فكيف تروي عن ابنة صحابي صغيرة وهي ابنة زيد بن ثابت إلا أن يكون هذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر وهذا موجود قد يروي الأكابر عن الأصاغر طيب شكل يعطينا مثال؟ واضح في هذا الباب في رواية الأكابر عن الأصاغر نعم لا لا ما تكلمش إلا مقبلة نقول شكون شكو كن عينك كنت, كنت كلمت خليني نسمع الأخ بعد جاوبنا إنتا نعم وين هذا لا أعرفوه لا أعرف أن الزهري روى عن الإمام مالك. لقلة علمي لا لسعة الطلاع يقولوا شيء خلال نطالع بزال لا نطالع شوية يعني ما نعرفش أن الزهري روى عن الإمام المالك فإن أتيتنا بالبينة قبلناها الله أعلم هذه ما شوية ما تجيبنا حاجة يقينية أيه قولنا وشي قلني هذه الله أعلم شوية مليحة لكن ما علم دقيقين طيب الله أعلم اسم حبي تخلط حضرته مع حضرتك باش ما تبين بك كيرك وحدك أوضح مثال لهذا وأمثلته كثيرة جدا هذا إذا ذهبتم إلى كتب المصطلح تجدونه خلاص بك أنا راح نتكلم باش ما نضيعوش الوقت رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الدائر في صحيح مسلم هذا مثال واضح في رواية الأكابر عن الأصاغر هذا في صحيح مسلم في حديث الجساسة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدثني تميم الداري أنه كذا وكذا وهذه فيه رواية النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكبير وأكبر الناس في العلم والشرف وعلو المنزلة والمكانة يروي عن تميم الداري الذي أسلم في السنة التاسعة وكان نصرانيا وروا له أو حدث النبي صلى الله عليه وسلم عنه بحديث الجساسة التي رأوها في جزيرة من جزر العرب إذن إن كانت هذه المرأة هي عمرة بنت حزم وهي عمة جد عبد الله بن أبي بكر إن كانت هي هذا يشكل من باب أنها صحابية قديمة ولا يمكن أن تروي عن بنت زيد بن ثابت إلا أن يكون من باب رواية الأكابر عن الأصابر لكن الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أن قول, عبد الله أن قول الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته يقصد عمته لأبيه وهي أم كلثوم أم عمر أو أم كلثوم هي أم عمر أو أم كلثوم والله تعالى أعلم قال عن ابنة زيد بن ثابت وزيد بن ثابت له ثلاث بنات ولعل الراوية هنا هي أم, الكل... هي أم كلثوم زوج سالم أو زوج سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنها وهي التي لها رواية أما غيرها من أخواتها فلا تعلم لها رواية عن عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء, أن نساءً كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرنا إلى الطهر كنا النساء لحرصهن على الصلاة تكلم دائما عن الحرص على الصلاة يا أخوان حرص على الصلاة مهم أن الصلاة هو باب الإيمان لعده النبي صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان أقول عفواً عده الله تعالى شطر الإيمان كما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور الطهور, عفواً الطهور شطر الإيمان يعني الوضوء شطر الصلاة فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إيمانا لهذا ينبغي علينا جميعاً فأن نحافظ على هذه الصلاة وأن نهتم لها اهتماما كبيرا ومن اهتمامنا بالصلاة أن نحمل أولادنا على الصلاة وأن نحمل نساءنا على الصلاة وأن تحمل المرأة أولادها وبناتها على الصلاة وأن تحرص المرأة على أن تستيقظ وحدها للصلاة ولا تتكل على زوجها لأن تستيقظ في صلاة الفجر بل عليها أن تهتم لهذا اهتماما عظيما وهذا هو ديدن السلف من الصحابة سواء كانوا رجالا أو كانوا نساء إذن قال أن نساء كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر وهذا لشدة اهتمامهن فكنا يستيقظن في جوف الليل ويأتون بالمصابيح فينظرنا إلى الطهر يعني إلى لون الدم هذا المقصود ينظرنا إلى لون الدم أهو دم حيض أم دم استحاضة فكانت ابنة زيد بن ثابت والتي قلنا إنها أم كلثوم كانت تعيب ذلك عليهن وتعد ذلك من التنطع التنطع يا إخواني مذموم في الشرع التنطع مذموم في الشرع وأن المسلم لا يجوز له أن يزيد على حد أو على الحد المشروع في العبادات لأن التنطع يعتبر من مشادة هذا الدين وكل واحد شاد هذا الدين فإن الدين يغلبه ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يزيد على الحد المشروع في العبادات فإن أمر بأن يركع بصفة معينة فلا ينبغي أن يزيد من عنده وإن أمر بأن يعني يشير بإصبعه مثلا في التشهد فلا ينبغي أن يزيد على الحد قد رأيت بعض إخواننا عندما يتشهد يعني يمطط إصبعه ويديه كأنه يعني أنا لا أشبه الصلاة لكن كأنه رهي دير حركة رياضية هكذا وهذا كأنه هذا البيسابس يا إخواني يقول لي يابس, يابس يابس وهذا من التنطع يا إخواني لأنه يذهب الخشوع هب أن الإمام أطال في التشهد وجاء بالأدعية المأثورة وأكثر منها كما هو عادة بعض الأئمة في يعني مبالغتهم في الدعاء بعد التشهد لأنه من مواطن استجابة الدعاء فإنك تتعب وإذا تعبت يذهب عنك الخشوع لكن ينبغي على المسلم أن يقتصد في كل شيء أن يتبع السنة وأن لا, وأن لا يزيد عليها لأن التنطع مذموم ومآل صاحبه يعني مآل المتنطع أنه قد يترك كل شيء بعد أن كان يتشدد في كل شيء لهذا نهت ابنة زيد بن ثابت هؤلاء النسوة وعدت ذلك من التنطع فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن مثل هذا يعني ما كان نساء الصحابة يصنعن مثل هذا قال الحافظ بن عبد البر وإنما أنكرت بنت زيد بن ثابت على النساء افتقاد أحوالهن في غير وقت الصلاة وما قاربها لأن جوف الليل ليس لوقت الصلاة وإنما على النساء افتقاد أحوالهن للصلاة هكذا قال ابن عبد البر يعني علل بأن ابنة زيد بن ثابت إنما أنكرت على هؤلاء النسوة كونهن افتقدنا أو تفقدنا حال الدم في غير وقت الصلاة والصحيح أن كلام ابن عبد البر بعيد عن هذا المغزى والدليل أن الإمام مالك رحمه الله قد أورد هذا هذه الآثار في باب بيان طهر الحائظ يعني ما علامة طهر الحائظ وأودع الإمام البخاري هذين الآثارين في باب عنول له باب إقبال الحيض وإدباله فدل هذا أن ابنة زيد بن ثابت إنما أنكرت على النساء تفقدهن للون الدم في مثل هذا الوقت أنكرت عليهن تفقد لون الدم في مثل هذا الوقت لأن الدم إن كان في وقت الحيض فهو حيض هذا المعنى المعنى أن الدماء وجد في وقت الحيض وفي زمن الحيض سواء كان لونه أسود أو كان لونه أحمر أو كان ذا سفرة أو كان ذا كدرة فإنه يعتبر حيضا ما دام في وقت الحيض هذا مقصود إنكار ابنة زيد بن ثابت لهؤلاء النسوة صنيعهن ولهذا يقول الحافظ بن رجب رحمه الله اعتراضا على قول الإمام بن عبد البر. إنما أنكرت ابنة زيد لون الدم أو تفقد لون الدم وإن مدة العادة تحكم بأن جميع ما يجري فيها دم حيض وإن اختلفت ألوانه لماذا؟ لأن هذا الدم إنما هو واقع في مدة الحيض ومعلوم عند الناس جميعا أن الدم إذا كان في مدة, لا في مدة الحيض فإنه يعتبر حيضا ولا يعتبر غير حيض وإن اختلفت ألوان الدمان من فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث فيه جواز معاينة كرسف للنساء وهذا ليس عيبا أو ممنوعا بدليل أن النساء من الصحابة كنا يأتين بهذه بهذا الكرسف لمن تعلم وتفقه حتى تريه تريها إياه إذا كان هل, هل هو حيض أو ليس بحيض ومن فوائده أيضا أن القصة البيضاء هي علامة الطهر قطعا ولا خلاف في ذلك خاصةً لما كانت معتادة لنزول مثل هذا الماء وفيه أيضا أنه لا ينبغي الاستعجال في العبادة وفيه أيضا أنه لا ينبغي الاستعجال في أمر العبادة حتى يتيقن المسلم ما يوجبها أو ينقذها وهذا عام في كل شيء لا ينبغي أن يتعجل أو يستعجل المسلم في أداء الصلاة حتى يتبين دخول وقتها ولا ينبغي أن يستعجل في أداء الصلاة حتى يتيقن بأنه على طهارة ولا ينبغي أن يستعجل في الخروج من الصلاة بمجرد الشك أخرجه شيء أم لم يخرج وإنما على المسلم أن ينحو منحا مستقيما في العبادة بأن لا يأتي العبادة أو يذرها إلا عن يقينه فيما يوجب أو فيما ينقذ هذه العبادة ومن فوائده أيضا فيه دليل أن السفرة والقدرة في أيام الحيض حيض وهما بعد الطهر ليس بحيض وهما بعد الطهر ليس بحيض وسجل مالك عن الحارف التطور فلا تده هل تتينم قال نعم لك تتينم فكما ندها نفل الجنوب إذا لم وذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذه الفتوى تحت هذا الباب ببيان أن المرأة إذا رأت الطهر الخالص وذلك برؤية القصة البيضاء وهو الماء الذي ذكرناه أبيض أو بالجفوف بأن تدخل المرأة قطنة أو خرقة في موضع الحيث فإن خرجت جافة فهذه علامة الطهر وإن لم تخرج جافة فإن الطهر لم يعني يرتفع بعد سئل بعد ذلك عن الحائض تطهر يعني تتبين الطهر ولكنها لا تجد ماء أو لا تقدر على استعمال الماء هذا بهذا سواء هل تتيمم قال نعم لتتيمم فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم وهذا قول متفق عليه لأن المرأة إذا بلغها الطهر ولم تجد ماء ووجب عليها أن تتيمم إذا حضرت الصلاة كي تصلي أو وجب عليها أن تتيمم إن فات وقت الصلاة وبقي, وقته وبقي وقتها ماضيا فإنها تتيمم وجوبا وتصلي هذا في خصوص الصلاة لكن هل يجوز لزوجها أن يطأها بالتيمم مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه لا يجوز أن يطأها زوجها وإن تيممت بعد الطهر لأننا تكلمنا في الحصة الماضية من القول الصحيح أن الحائض لا يجوز أن يأتيها زوجها حتى تغتسل وإن طهرت وهذا الذي عليه عامة أهل العلم ويشبه أن يكون إجماعا لكن يجب عليها أن تصلي بالتيمم إن فقدت الماء فهل يجوز لزوجها أن يأتيها بالتيمم؟ مذهب الإمام مالك أن ذلك لا يجوز لماذا يا إخواني؟ لأن التيمم عنده وعند من يرى ذلك عند الإمام مالك التيمم مبيح وليس رافعا فإذا اقترب منها زوجها بالتيمم فإن التيمم يبطل عنده بمجرد الاختراب فيحتاج إلى تيمم أيضا فكلما اقترب احتاج إلى تيمم وهذا يلزم منه الدور يبقى الزوج يستنعها غير تتيمم وهذا لا يحصل أبدا فهذا علة منع الإمام مالك ومن يرى أن التيمم مبيح من إتيان المرأة بعد التيمم والصحيح أن الزوجة يجوز له أن يأتي زوجته بعد الطهر إن لم تجد ماء فتيممت يجوز له أن يأتيها لأن التيمم بدل عن الماء وذكرنا في أبواب التيمم أن التيمم رافع للحدث وليس بمبيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطاهر وضوء المؤمن, أو وضوء المؤمن وإن لم يجد الماء عشر سنين واضح إخواني لهذا قال خليل في مختصره في هذا الباد قال خليل ومنع أي الحيظو ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما وطلاقا وبدأ عدة ووطأ فرج أو تحت إزار ولو بعد نقاء وتيمم فعدت تيمم أيضا مما لا يجوز للزوج أن يطع به زوجته والصحيح أنه يجوز أن يطع الزوج زوجته بالتيمم إن عدمت الماء والله تعالى أعلم قالت بذلك يا عمالي أنه بلوت أن عاد شد زوج المبي صلى الله عليه وسلم قالت في قضة الحامل تربع شہاری ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب الجامع من أبواب الحيض وقلنا أن الباب الجامع يجمع أحاديث متفرقة لها علاقة أو لها ارتباط من حيث الأحكام <تصفيق> ذكر أولا حديثه الذي رواه بالبلاغ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل فرى الدم أنها تدعو الصلاة وهذا هو القول الذي عليه عامة أهل العلم لا نعلم في ذلك خلافا وهو أن المرأة عفوا أن هذا على النفاس عفوا قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة وهذه المسألة عفوا عفوا أعتذر أسحب الكلام الأول لأنه متعلق بالنفساء وليس بالدم الذي يخرج من المرأة الحامل هذه المسألة وهو خروج الدم من المرأة الحامل اختلف أهل العلم في هذا الدم الخارج فبعض أهل العلم قال إنه دم فساد لأن الحامل لا تحيظ واستدلوا لذلك بأن النساء إنما يعرفن الحملة من توقف دم الحيظ وهذا معلوم وهذا معلوم وعلى هذا كثير من أهل العلم والقول الثاني أن الدم الذي يخرج من المرأة الحامل إذا خرج في وقت عدة حيظتها بالوقت والوصف فإنه يعتبر حيظا هذا قول الإمام, مالك، الإمام أحمد رحمه الله اختاره بعض المحققين أن الدم إذا خرج من المرأة الحائظ في وقت عدتها بالوصف والأيام فإنه يعتبر حيضا فتتوقف المرأة الحامل التي خرج منها الدم الذي هو في وصف دم الحيض بوصفه وأيامه تتوقف عن الصلاة وتتوقف عن الصوم وكل ما لا يجوز في الحيض لماذا لأنه دم خرج بوصف دم الحيذ فوجب أن يأخذ حكم دم الحيذ لقول الله جل وعلا يسألونك عن المحيذ قل هو أذى ومدام أن هذا الدم له وصف الأذى فإنه يكون حيذا قد يقول قائل فلماذا لم يعتبر الشرع الحير في العدة للحامل تعلمون أن الحامل عدتها في طلاقها أو عدتها في وفاة زوجها إنما هو وضع حملها فإذا وضعت المرأة الحامل حملها انقضت عدتها فلو طلقها زوجها قبل أن تضع بساعة ثم وضعت حملها صارت طالقا منه بائنا بينونة صغرى إن كانت الطلقة الأولى فمعليا مليح هذا لن نعس نعس شوية نتاه نعس صحي له أقول يا إخواني الثابت في الشرع بالنسبة للحامل أن عدتها مرتبطة بي حملها بوضعه فكيف يقال بأن الدم الذي ينزل في الحمل يعتبر من الحيض إن كان بالوصف وعدد الأيام نقول معلوم أن الحامل عدتها مرتبطة بوضع حملها فلو طلق الرجل مرأته ساعة قبل أن تضع ثم وضعت حملها ولم يراجعها فإنها تبين منه يعني يروح يخطبها فلا يروح يدي, يدي, يدي يماه ويدي فاميلته ويروح يقول بابها نحن خطبها باش يقدر يخرجها من العيادة لانه ولد اجنبي عليه ما يقدر يشوفها ما ولا شيء غريب الاحكام هذه يخطبها من جديد فان رضيت به ردها بمهر جديد وان قالت له لا اريدك لا يسمح له بأن يعني يدخل حجرة هذه المرأة التي حملت التي وضعت عفوا وهذه أحكام شرعية يا إخوان فوضع الحمل يا يعتبر أم العدد سماه سماه الفقهاء أم العدد كين عدد؟ لكن وضع الحمل هو أم العدد هو اللي يحكم فيهم قا فلو حاضت المرأة في أيام حملها وهو واقع وممكن فإن العدة المعتبرة بوضع حملها وليس بانقضاء مدد الحيض لأن المرأة التي يطلقها زوجها في طهر لم يمسها فيه فإنه فإنها تتربس ثلاثة قرؤ وهي ثلاث حيض يعني تحيض ثم تطهر ثم, تحيض ثم تطهر ثم تطهر ثم تحيض فإن طهرت بعد ذلك فإنها تصير بعد ذلك أجنبية لكن مع الحمل لا يثبت لها يعني هذا الحكم الا بان تضع حملها فلو طلقها زوجها في بداية الحمل في الاسبوع الاول عليها ان تنتظر تسعة اشهر حتى تضع حملها وهي في ذمة زوجها ولو مات عنها زوجها في في, في الاسبوع الاول من الحيض فانها في, في الاسبوع الاول من الحمل صحولي اذا غلط في اللفظة لو, لو, لو مات عنها زوجها في الاسبوع الاول من الحمل عليها أن تعتد إلى أن تضع حملها يعني تعتد عدة المتوفة عنها زوجها تسعة أشهر فإن مات عنها بيوم أو بساعة قبل أن تضع حملها فإن عدتها لا تمكث إلا يوم أو ساعة ثم تصير في غير عده. هذا هو الحكم في مثل هذه المسألة وقد أفتت عائشة رضي الله عنها بأن المرأة إن رأت دماً وحمله الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أنه لا بد أن يكون بالوقت والوصف الذي يكون عليه دم الحيض فإنها تدعو الصلاة وتنزل عليه جميع أحكام الحيض أما إن نزل يعني من غير وصفه يعني أو في غير أوقاته المعتادة فإنه لا يعتبر حيضا وإنما يعتبر دم فساد أو دم استحاضة يترتب على هذا أو يعني ينبني على هذا أو يتفرع عفوا عن هذا مسألة أخرى وهي مهمة جدا ولعلها ستأتين وهي مسألة دم النفاس وأن المرأة إذا نزل منها دم بعد أن تسقط جنينها وهذا يرد كثيرا كثير من النساء ربما أسقطت جنينها قبل أن يتم وبعد أن تسقط جنينها ينزل منها دم هل يعتبر هذا الدم دم نفاس أم يعتبر دم فساد الصحيح أن الدم الذي يخرج من المرأة بعد أن تسقط جنينها تسقطه من ذلك ما يعني لم يخرج بالحالة الطبيعية لم تلده وإنما أسقطته أجهضت فإن كان كان قبل فإن كان عند رأس الثمانين يوما فما دونها يعني إذا أسقطت عند الثمانين يوم من الحمل أو دونه يعني في الستين ولا السبعين ولا الربعين يوم ولا الخمسة يوم فإن ذلك الدم يعتبر دم ماذا دم فساد تتوضأ المرأة معه لكل صلاة وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها أما إن أسقطت بعد الثمانين يعني في اليوم واحد يعني بلغ حملها واحد ثمانين يوم فما فوق فإن الدم الذي ينزل من المرأة بعد الإجهاض يعتبر دم نفاس تقطع معه الصلاة وتمسك عن الصوم وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالحيض والنفس. والدليل أن خلق الإنسان يكون على ثلاثة أطوار نطفة ثم علقه ثم مضغه وهذه الثلاثة تكون أربعين ثم أربعين ثم أربعين فإذا تمت الأربعين الثالثة جاء الملك ونفخ في هذا الجنين الروح وتعلقت به المسائل الأخرى الشاهد أنه ما دام لم يصر مضغة فإن الدم دم فساد فإذا انتقل إلى المرحلة التي يكون فيها مضغة وهي بداية من انتهاء الأربعين الثانية يعني بعد بعد الثمانين يوم يصير مضغة فالدم الذي ينزل إن أسقطته المرأة يصير دم نفاس ولا يصير دم, ولا يصير دم فساد توختهم اشت العلماء واش قاسوا واش سوفره تعبوا العلماء بشر كيف بش عرفوا هذا الدماء ويجيوا الناس يقول لك تعلماء الحيض النفاس ليه يعرف هذا يعرف قاعد الدنيا جيب له اي مسألة يعرفها والله العظيم من تمكن من هذا العلم والله يعرف كل شيء ويتبين كل شيء لكن الاسف الشديد اهل السياسة دون بعيد ما خلونا نعبد ورب يمليح ما دارونا دولة اسلامية قينا بين بين ولن تكون الدولة الإسلامية بمثل هذه الأسالي نحن نسأل الله جل وعلا أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويقام لهذا الدين شعاره ويحكم فيه بكتاب الله وسنة رسوله فإن الناس والله لن يسعدوا إلا بحكم الله وحكم رسوله وأن هذه الشريعة إن حكمت الناس اطمأنوا لها ورضوا بها فإنهم يأمنون ويسعدون ويرغدون في العيش أما إن استنكفوا عنها كما هو الحال اليوم فإننا لن نرى الخير أبدا لن نرى الخير أبدا لكن علينا أن نتخذ الأسباب الشرعية والأسباب القدرية في إقامة هذا الدين في إقامة هذا الحكم الراشد ولن يكون ذلك إلا بأن يطمئن الناس جميعا إلى هذا الدين ويرضونه دينا لأن حقيقة الإسلام حقيقة الإسلام يا إخواني هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا هو حقيقة الإسلام ما دام المسلمون لا يقيمون التوحيد ولا ينقادون لأمر الله ولا يتبرؤون مما عبد من دون الله فإنه لا يقام لهم أو لا يكون لهم هذا الإسلام الذي يعني رضيه الله عز وجل للأمة جميعا نسأل الله عز وجل أن يأتي بالفرج من عنده لكن علينا إخواننا علينا إخواننا أن نبذل جهدنا في التعلم وفي تصحيح العبادة وفي تعليم ابنائنا وإخواننا والناس جميعا وأن نبذل جهدنا في أن نرصخ هذا الدين وهذا الإسلام في نفوس الناس حتى يرضوه ويطمئن له ثم ذكر الإمام مالك سؤال من سال ابن شهاب ومحمد ابن شهاب الزهري عن المرأة الحامل فار الدم قال تكف عن الصلاة وهذا مثل فتوى عائشة رضي الله عنها وهذا هو القول الصحيح وذلك إذا كان الدم في عادته ووصفه قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروى عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض هذا يدل على أن المرأة الحائض تؤكل وتشارب ويباشرها زوجها ولها أن ترجل شعره أي تمشطه وأن تناوله ويناولها وأن تأكل معه من صحفة واحدة فالأمر كله واسع لا كما يعتقده اليهود عليهم من الله ما يستحقون ثم ذكر حديثها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت احدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحدى كنا الدم من الحيضة فالتقرصه يعني تحكه حكا هذا القرص يعني تحك الدم منه حكا وهذا فيه فيه الأمر بالمبالغة بغسر دم الحيض لأن دم الحيض أبلغ النجاسات في النجاسة دم الحيض أبلغ النجاسات في النجاسة ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقرصه ثم تحته كما جاء في بعض الأحاديث ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل فيه وهذا فيه دليل على الإمعان والمبالغة في غصل دم الحيض من ثوب المرأة لأن نجاسته نجاسة غليظة لعلي أتوقف عند هذا القدر من الأحاديث ونكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من أبواب الاستحاضة ثم بعد ذلك نجمل أغلب المسائل المتعلقة بالحي نجملها على شكل مسائل مسألة كذا ثم نتكلم عنها إن وقع للمرأة كذا ثم نتكلم عنها حتى نأتي على أكثر مسائل هذا الباب كما فعلنا في أبواب التيمم أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لخير القول والعمل والحمد لله أولا وآخرا قال ما حكم دخول المرأة الحائض إلى المسجد هذا سؤال يتكرر والصحيح أنه يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد بشرط أن تتحفظ جيدا حتى لا تقذر المسجد فإن رأت المرأة من نفسها عدم القدرة على ذلك أو كان الدم ينزل منها بغزارة كثيرة بحيث ربما أصابت المسجد فإنه لا يجوز لها أن تأتي المسجد وهي حائض قال إذا طهرت المرأة بعد صلاة العصر هل يلزمها أن تصلي الذهر والعصر جميعا؟ نعم إذا طهرت المرأة في وقت مُعين فإنه يلزمها أن تصلي الصلاتين اللتان تجمعان يعني تصلي الذهر والعصر إن طهرت في وقت العصر ما لم يخرج وقت العصر فإن خرج وقت العصر لا يلزمها أن تصلي الذهر والعصر وكذلك إن في وقت العشاء فعليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا هل يحل للحائض هذا درزوج ياسين حماش بعث لي زوج أسئلة عرف باللي كيف زوج أسئلة في ورقه من جاوب غير على وحده أبو خليل قال هل يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب التي تحبس دم الحيض لكي تصوم رمضان كله أهل العلم على الجواز لكن قالوا والأفضل الأفضلية هنا قالوا مقابلها يكون فيه الكراهة قالوا الأفضل أن تبقى المرأة على طبيعتها وأن لا تغير طبيعتها لأن المرأة إن حبست لأن هذه الحبوب إنما تحبس الدم حبسا وهذا قد يعرضها لأخطار فدبية. وهذا معروف ومشاهد إن المرأة إن حبست هذا الدم بقوة فإنها تتأثر وربما اختلطت عليها حيظتها بعد ذلك وربما أدى ذلك إلى إصابتها بالعقم النسبي كما يقال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرار ولا ذرا ولا يجزل المسلم أن يعرض نفسه للخطر فأقل الأحوال أن المرأة يكره لها أن تستعمل مثل هذا مثل هذه الأمور لكي تصلي والله جل وعلا قد جعل لها فسحة من أمرها فإنها تصوم فإذا أقبلت عليها الحيضة فإنها تفتر وتقضي في أيام السنة كلها وهذا واسع من رحمة الله جل وعلا فعلى المرأة أن تلتزم به والله تعالى أعلمه من العلماء من قال إن السقطة إذا كان قبل مئة وعشرين يوما يكون الدم الخارج دم فساد وأما إن كان بعد مئة يوم فدم فاستدلوا بحديث ابن مسعود نعم من أهل العلم قال هذا لكن الصحيح أن الخلقة أن الجنين يتخلق بعد الأربعين الثانية فإذا كان تخلق الجنين بعد الأربعين الثانية فكان الدم النازل دم, دم نفاس وليس دم فسد لأنه قد تخلق وأما الرأس العشرين والمائة يوم يعني بعد انتهاء الأربعين لأن الإنسان يجمع خلقه كما جمع في حديث ابن مسعود أربعين يوم النطفة ثم أربعين علاقة ثم أربعين مضغة ثم يأتيه الملك إنما ذلك لأجل أن الملك يأتي وينفخ فيه الروح فيكون نفسا منفوسة فإذا صار نفسا منفوسة تعلقت به أحكام أخرى لهذا كثير من الناس ربما قيل له بأن الجنين بعد تمام العشرين والمئة يوم قيل له إن الجنين فيه تشوه أو فيه كذا أو أن المرأة عليها خطر ويقول لها الأطباء أجهضي أهل العلم المحققون يذهبون إلى عدم جواز الإجهاض لماذا؟ لأن الجنين الذي في بطن الأم نفس منفوسه وإسقاطه وإزهاقه لروح منفوسة او لنفس منفوسة لهذا وجب على المرأة اذا بلغ جنينها عشرين ومائة يوم فما فوق لا يجوز لها ان تسقطه باي حجة من الحجة الله هذا هذا نخبيه هذا ونجوب عليه في, في درس الجمعة يعني ما عندهش علاقة بالموضوع يعني اليوم والوقت قصير لا يمكن أن نجيب عنه قال الجنب هل يستطيع أن يقرأ القرآن من المصحف علما بأنه لا يستطيع أن يتطهر في ذلك الوقت مثل صلاة الفجر خوفا من المرض وكذلك الحائض هل لها أن تقرأ القرآن من المصحف خوفا من نسيان القرآن والله الأحوض ألا يقرأ الجنب من المصحف اللي يقرأ الجنوب من المصحف لكن إن كان عدم قدرته على الاغتسال لأجل خوف المرض فله أن يتيمم ويقرأ القرآن أما الحائض فتقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف السؤال الأخير هل الميت الذي يتعذل غسله؟ يعني ييممه الغسالون الله أعلم الله أعلم لا أعرف الجو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفر قواته